قال ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال آدم وحواء يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين باضاعتنا حظنا في الدنيا والآخر إذن ربنا جل جلاله قد ألهمهم هذا الدعاء وهذا من فضل الله تعالى ورحمته وفي هذا الدعاء بيان أن الإنسان إذا ارتكب المعصيه فقد ظلم نفسه لأن الإنسان مأمور أن يضع نفسه في أحسن الأمور و... وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الخسارة حينما يضيع الإنسان العمل في حياة العمل نعم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة إلى الأرض وسيركون بعضكم عدو لبعض ولكم في الأرض مكان ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت المعلوم وتمتع. بما فيها إلى أجل مسمى إذن ربنا جل جلاله خلق الإنسان وخلق به شهوة وغفلة وغضب وجعل له عدوا وهو الشيطان واستعيد في هذه الدنيا من استجاب أمر الله تعالى وأبعد نفسه عما حرم الله وخالف الشيطان بفعل الطاعات والابتعاد عن المعصيات قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال اللهم خاطبا آدم وحواء وذريتهما في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال وفيها تموتون وتدفنون ومن قبوركم تخرجون للبعث اذا الانسان ايها الاخوه يحيا في هذه الدنيا الحياة التي قدرها الله تعالى له وايضا ثمة حياه لجميع المخلوقات وعند نهايه حياه المخلوقات البعث وثمة حساب وجزاء وقصاص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 ضروريا لستر عوراتكم وجعلنا لكم لباسا كماليا تتجملون به في الناس ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها أيها الاخوه هذه الآية وهي الآية السادسة والعشرين من هذه السورة المباركة سورة العراف ينبغي على الإنسان كلما لبس لباسا أن يستذكر هذا المعنى فربنا جل جلاله يفاطب الجميع يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا فربنا جل جلاله أنزل لباسا نوار به السوءات ونوار به العورات وثمت أشياء كمالية قال يواري سوءاتكم والسوءه سمي السوءه لأنه يسوء الإنسان كشفها وريش هذه الأشياء التي نجلس عليها وهذه المتكآت التي نتكئ عليها فلما ذكر هذا اللباس ذكر لباسا أشمل وهو اللباس الباقي لباس التقوى قال ولباس التقوى ذلك خير فكما أن الملابس تقيك حر الشمس وبرودة الجو فأيضا التقوى يقيك حر النار وعذاب الجبار ولباس التقوى ذلك خير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 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصيه بترك اللباس الحسي لستر العوره او ترك لباس التقوى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 إنا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم. وفي هذا التذكير أيها الأخوة يستذكر الانسان مسألة العذاب، ونحن كلما ما قرأنا أو مر بنا شيء يستلزم الاستعاذة وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 اتقولون على الله ما لا تعلمون واذا ارتكب المشركون امرا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراه وغيرهما اعتذروا بأنهم وجدوا اباءهم يرتكبونها وان الله امرهم بذلك قل يا محمد ردا عليهم إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها فكيف تدعون ذلك عليه أتقون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء إذا على الإنسان أن يحذر طريقة الكفار وأن يحذر المرء القول على الله فإن القول عن الله تعالى اثم كبير نعم قل الأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قل يا محمد لهؤلاء المشركين طبعا الأمر للنبي هو الأمر لجميع أمته إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعه كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم مرة أخرى فالقادر على بدء خلقكم قادر على اعادتكم وبعثكم ولذلك هنا ينبق على أن يتعرف على أسماء الله تعالى وأن يتعرف على معاني كلام الله تعالى وأن يبث الإنسان هذا العلم وهذا الخير بين الأنام فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون وقد جعل الله الناس فريقين فريقا منكم هداه ويسر له اسباب الهدايه وصرف عنه موانعها وفريقا اخر وجبت عليهم الضلاله عن طريق الحق ذلك انهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم إذن على الإنسان أن يحلص على الصراط المستقيم في هذه الدنيا ليسير على الصراط المستقيم يوم القيام من فوائد الآيات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 وهو التقوى الذي يستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهر يدعون إلى نزع اللباس الظاهر لتنكشف العورات فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. أن الهداية بفضل الله ومنه وأن الضلالة بخدلانه للعبد إذا تولى بجهله وظلمه اي إذا تولى العبد بجهله وظلمه إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا وبالله التوفيق